التسجيل الثاني عشر استمع إلى التراكيب ثم أعدها ألف خاتم النبيين باء أحسنوهم خلوقاً تاء رسول الله ثاء صفات الرسل